عدل الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ليدنا الصراط المستقيم إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا عرضون قل إذا تتنى عليهم آياتنا بينات قَالَ الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا فَابِالشَّنِيدَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ أَعْبُدُ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِلَّا أَنِّي عند الله وكفرت به وكفأت به وشهد شاهد من بسراء على بك وشهد شاهد فلا خوف عليهم فلا خوف يَسَنَنَتَ قَالَ رَبِّ أن قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعمتك التي أنعنت ونتقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاولون Uh, It's all يستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم وبما